حزب آيات السجود <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر سميعا وعطانا وفرانك ربنا وإليك المسيح ولله يسجد من في السماوات والأرض ضوعا وكرها وظلالهم من الهدو والآصال الله أكبر الله أكبر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 سامينا وظانا وظارك ربنا في الأرض قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان شداد الله أكبر الله أكبر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبيناه اِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَكَبِّرُوا ٱللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالنبيين كفروا قطعت لهم ثياب من نار مصد من فم قومهم الحميم الله الله أكبر, الله أكبر وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا الله أكبر الله أكبر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أَلَّا يَسْتُدُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ الله أكبر الله أكبر <تصفيق> <صفيق> ما يؤمن بآياتنا الذين إذا نكّروا بها خروا سجدا ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر لقد ظلمك مثالا عجتك إلّا لعاجه وإن كثير ومن الكل طائع يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات إلا الذين آمنوا وعمل وظن داود أن ما فتمناه فاستغفر ربه وخر راكع وأمام الله أكبر الله أكبر من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقم من كنتم إياه تعبدون الله أكبر الله أكبر وأنتم سامدون فاسجدوا لله يعبدون الله أكبر الله الله اكبر وإذا قل عليهم قران لا يسجدون الله اكبر الله أكبر كلا لا تطعم وسجد وق تريب الله أقوى Samiyana wa atana gufranaka Rabbana wa ilayyika al-masiyyir Allahümme ente Rabbi la ilaha illa ente khalaqtani wa ana abdika wa ana ala abdika wa wa'adika maz-tahat wa a'udhika mishanina sanat wa abu laka bin amatika alayhi wa abu bidabni faaghfirullahi dhulnubi نور المبين اللهم صلى على محمد وآله وصحبه أجمعين رحمتك يا رحمة الرحيم